حَ يقْرِجونَ الرسونَ وَإكُم أَ تُؤمِنوا بِالل ي رَدِّكُم إ كُ تُم خَرَجةُم جهان إِن كُ تُم خَرَجة جهادًا فيِي سَبل وَبتِظَمَ البَّات فسونَ وَدَّتُ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقُطُوقُمْ يَقُولُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ووجوا لو تكون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بِمَا تعملون بسيط قد كانت لكم أسوة حسنة فيها إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْ قَوْمِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بكم وَبَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنَّ أَبِي هَذَا قَوْمٌ فَاسِقُونَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ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 إنما ينهىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا <تصفيق> أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ قَوْمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا تناح عليكم أن تنقحوهن إذا وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن فَإِذَا قُمْتُمْ شَيْئًا إِلَى أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتِلُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا كَعَلَّا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَذْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضب الله عليهم يائسون من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبر